الذين يقيمون الصلاة ويرتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس مي يَشْتَرِي لَهُ الْهَوَى وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن بُذُونَاهُ وَقَرَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٍ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ذَكَّنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مبين.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 هُوَ أَهْلًا عَلَا وَهْنٌ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْشُكُرْ لِي أَنْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل مَنْ أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكمث قال حبة مرتلين فتكن في صخره فتكن في صخره في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبي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 إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغطض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم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 فَهَا عَليِيمُم بِذاتِ الصُدُ نُمَِّعُهُمْ قَلِيلَثُمَّ نَقطَرُهُمْ إِلَ عَذَابٍِ غَلِي وَل إِ سَأَْلتَهُمْ منْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرضَ ل قُولُلُ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 شجرات اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 وَتَخَرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَدْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن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 َكُ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْولُ كَوْول لِذَ عَ اللهَّ مُخلِصينَ لَهُ بينَ فَلَنن مَا نَكهُم إِبَللِ فَمِنهُم مُقتَصِدَ وَمَا يَجَحَد بِآيادِن إِلَّا كلُلُّ خَتَّل كفور يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمَا وَخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وعدَ اللههِ حَق فَل تَ غروًا وَكُم الحيادُدُ يَا وَلَا يغُروًا وََّكُم بِلهِ ال إِ وه له علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ